وعنده طلاب وفقد واحدة من طلابه كان هذا الطالب اسمه أبو داعة وطالب جيد ففقده يوم يومين ثلاثة أيام ثم في اليوم الرابع جاء الطالب فلما انصرف الطلاب أمسكه على جنب في المسجد قال لماذا احتبست ثلاثة أيام عن الدرس يعني انت غايب ثلاثة, ثلاثة أيام قال والله يا شيخ يعني ماتت امرأتي وانشغلت بيعني دفنها والعزاء وكذا فأغبت ثلاثة أيام فقال طيب تزوجت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 إلا سعيد بن المسيب. ما توقعت أن سعيد بن المسيب. يعني تخيل أنت لما يكون في واحد من كبار علماء البلد ويطرق عليك الباب كذا من غير ميعاد ويجيءك والناس يعني يتقاتلون حتى يظفروا من بي بدقائق معدودة. يقول فجاء في بالي كل واحد اسم سعيد إلا سعيد بن المسيب. فتحت الباب إلا سعيد بن المسيب. قلت الشيخ. قال نعم. قال ورأيت سوادا وراءه. امرأة لبسة يعني عباءتها. فقال سعيد بن المسيب إنا قد كرهنا أن تبيت عزباً الليلة وأنت متزوج فأحضرنا لك امرأتك <تصفيق> يقول ثم ابتعد وشوف بساطة الزواج عندهم ابتعد وقال دخلي يا ابنتي البنت دخلت ولما الرجل إلى الآن غايب عن شعوره ما يدري يعني ما هو مصدق يظن في حلم يقول فلما أغلق أبوها الباب حتى هو وقف كذا قال سعيد سلام عليكم أغلق الباب قال فوقعت أغمي عليها البنت من الحياة. من شدة الحياء يقول فضاق صدري يا بنت الناس قومي لا تورطيني لهذه ليلة العرس يقول فصعدت إلى أمي وناديتها قلت يمها أم إلى الأمة تدري عن قلت يمها أنا تزوجت قالت يا ولدي تزوجت كيف تزوجت قال والله يا أمي تزوجت ابنة سعيد بن مسيب قالت يا ولد تمزح قلت يا أمي شوفيها تحت مغمى عليها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 قلت أذهب إلى درسي سعيد يعني درس الشيخ قالت ولماذا تذهب إلى درس سعيد قلت وأطلب العلم قالت كل ما في رأس أبي من العلم هو في رأسي تعال اجلس أدرسك أنا العلم يقول فأخذت وأقرأ عليها المتون يقول فلما كبر وصار عالم من العلماء كانت الفتوى تخرج بتوقيعين بتوقيعه وتوقيع زوجته شوف العلم المقصود حقيقة عموما زاء حاجة الإنسان إلى الزواج حاجة فطرية طبيعية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 سمي أبو سلطان شيخ اللي حاصل الآن في بعض القنوات الفضائية وأيضا في الانترنت من الدعوة إلى الزواج والدعون أنهم يفقون بين الزوجين بل أنه أدهى وأمر أنهم الآن يفصلونها لك تفصيل يعني يقولون لك طولها وحجم الفتصر عجيب هذا يعني هذه شيء فأنا يعني ما أقول لك في الانترنت ولا في الفضائيات في الفضائيات الآن في حول ولا قوة إلا إلا يعني, يعني هي ترسل مواصفاتها الطول 165 الخصر مدري كم الالوزن. والله كل شيء تصورها يا شيخ. يعني تطوروا إلى وصلوا مرحلة. تراسل أنت والمسرّك الثاني بدون القناة. البنت نفسها تراسل أنا يشبكونا مع بعض. بدون. آه. بدون علاقة محرمة. مش رأيك في هذا الشيء؟ طيب أنا بستفسر عن شيء. أنا عندي معلومات عن هي لكن ربما تفيدني أكثر. كيف طريقة توفيقهم بين الشباب والفتيات؟ هل يعطونك رقم معين أو كذا؟ إذا أنت أنت اتفقت أنت ويا إذا أنا أرسلت مواصفاتي وهي أرسلت مواصفات؟ طيب الآن أنت أعجبك المواصفات الفلانية؟ أنت لهم رقمهم أنت تكلمهم عليه. يعطونك رقم الفتيات أول العكس يعني درجة أنه ما لا أهل ولا, ولا يعني ما في ممكن أهلها ما يدرون ما البنت إذا منك صراحة أنت وياها أديك الساعة خلاص. هربون هربون مواصفاتك عليها. إذا هي وافقت قالت خلاص وكي أعطوني رقمها أنا أتفاهم معها لا يا شيخ بزاعة من مع الفتاة على طول يعني بدون علاقة القناة بدون أي شيء إذا تشوف المواصفات ترسل على رقم الاشتراك حقها رقمة كنت تصفي للبنت نفسها أو هي ترسل لك رقمها وتصفيها بدون علاقة القناة أظنها وصلت الآن إلى كم قناة أظنها ستة أو سبع قنوات الآن كلها في وقت وقت في هذا الحال إيش يستفدوا مادياً هم اصحاب سعر الرساله الرساله ال اس ام اس هذا 9.5 وربما يأتيهم في اليوم 1000 خ... رساله 2000 رساله, رسالة ما يوقف استهبال سعر. يعني أكثر. يعني يرسلها حتى بعضهم مسكين يعني ما لقى احد ياخذها ماهر متعلق بهالقناه حول ولا قوه الا بالله كذا اساسا عشان تشترك بالك أكثر من رساله عجيب. يسدرجونك. يعني في السال يقول لك. فيرسلوا لك يقولون تم وصول كذا أرسل كذا وكذا. صار. حقيقة يا جماعة أنا طبعا سمعت عنها ورأيت قناة أو قناتين منها. طيب مواقع الإنترنت اللي فيها مثل هذا هي نفس الطريقة؟ تقريبا. في عدد مواقع الإنترنت؟ تقريبا مواقع لها إدارة بنفس الطريقة بس اللهم أنهم. لكن يبدو لي الق أن القنوات يعني أكثر فتكا إن صح التعبير. تقريباً.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 صورتك حتى أنا أقرر أتزوجك ولا لا أنا موافق لكن إليه وأنا ترى إنسان جاد وأنا مدري تقول حتى عبث بعواطفي إلى درجة أنه قال لازم نطلع مع بعض حتى أتأكد إذا تصلحي لي ولا لا شو بجرب شوف إلى هالدرجة يعني كيف بجربها أعوذ بالله يعني هذا حقيقة هو حقيقة يعني البغاء الذي كان في الجاهلية والمرأة تدعو إلى نفسها أو هناك أشخاص يعني, يعني يجمعون بين الرجال والنساء بالحرام هذا حقيقة طريقة من الطرق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 قلت كيف؟ قال أنا يا شيخ على مدى سنتين وراسل جميع القنوات التي فيها إما أبحث عن زوجة أنا إنسان جاد ومدري إيش يقول أراسلها وأضع رقمي هذا يقول حتى بدأ ينتشر بين البنات أنفسهم يقول والآن أنا تبت والله يا شيخ الآن أنا مقفله لو أشغله وأوقفه أمامك ستجد الرسائل 1, 2, 3, 4, 5 رسائل التي تأتيه لما يكون مقفل بهذا الشكل لذلك أنا أقول أولا لا ينبغي أن تكون الفتاة خفيفة العقل وتجري وراء كل قناة يعني تنشر أنها يمكننا أن نبحث لك عن زوج وغير ذلك هذا أمر ال الأمر الثاني كون الفتاة تتعرف على شاب عن هذا الطريق ربما أيضا شعر الشاب بعد ما يأخدها أنك أنت اللي عرضت عليه نفسك أصلا أنت اللي جاي تبحثين عني أنت اللي فما تشعر بالعزة ليس يا أخي مثل البضاعة التي ذهبت أن تبحث عنها في السوق لذلك تلاحظ إذا أهدي إليك شيء غلاته عندك وحجمه عندك وقدره ليس مثل الشيء الذي تعبت حتى بحثت عنه ووجدته. يختلف هذا عن عادة. عادة. وقليل حقيقة. قليل من يتزوج حتى بهذه. ربما الدولة الثانية. مم. في أماكن زي كذا للزوجات ما يتزوجون إذا أحسن. على الأقل يعني حسب ملتهم ومذاهبهم تعرف عليها في الشارع وشوف إذا جبتك تزوجها لكن مستحيل. لا أنا لاحظت. ف... فعلاً حقيقة أنا لاحظت أنها ما فيها ما فيها جدية وليس لها نتائج إنما هي مثل ما ذكرت عمر إنهم يأخذون من ثلاث أربعة سنة. خمس رسائل حتى وربعة ضوابط حتى ما فيها ضوابط ما فيها ضوابط حتى لها ضوابط ما ما تنجح العلاقات وهي أصلاً اللي. ما لها ضوابط أساساً هذه العلاقة الزوجية مستحيل تنجح بطريقة مثلها طبعاً أبو سلطان كوننا نقول مستحيل يعني نقول غالباً أتكلم. يعني نقول مثلاً لو حصل مئة زواج سينجح منها ستة سبعة مثلاً في الغالب بهذه الطريقة لأن حتى الفتاة ستقدم تنازلات لأجل أن هي تزوجها بس فأنا حقيقة أحذر إخوتي وأخواتي من ال المشاركة فيها ويعني يوجد بعض الخطابات أو الخطابين صاحب التعبير ممتازة. الثقات يمكن الاستعانة بهم يعني لو امرأة مثلا عندها بنات ما تزوجوا ماذا تفعل ممكن تتصل على أحد الخطابات أو الخطابين تقول ترى عندي بنتين أعمارهم في يعني كذا وكذا وإذا في أحد مناسب إلى آخرة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 بسبب هذه المعاصي التي تؤذي بها أعراض المسلمين سأستمع مع عندك سلطان بعد الفاصل هذا القصير إن شاء الله ثم نعود إليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نعود لما كنا فيه حقيقة نعم سلطان كنت ذكر أنا كنت بس أقول لك أنه بعض الأمهات أو بعض البنات مم. نفسهم أنهم يقولون أنك ما يلجأ الخطابة إلا اللي مثلا ما يعني شيء آرية أو أنه مم. بدأت تعنس أو أن يحسون بحرج أو بناقص إنه خير إن شاء الله أنا أروح الخطاب ليش وش ناقصني؟ أنا طبعا ما أرى ما أرى هذا له يعني إن في مشكلة إن تذهب الخطاب يا أخي الرجل الصالح الذي رآه موسى قال إني أريد أن أُكحك إحدى بناتي هاتي على أن تأجروني ثمانية حجج. ذكرنا سابقا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيّم تحفصة لما مات زوجها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 كل شخص يعني تزوج بنت عمه أو بنت خاله م. بعكس تمام تماماً إذا كان شخص تزوج مثلاً غير خارج القبيلة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 ربما في القبيلة وفي العائلة خصومات ومقاطعات ونحو ذلك فتجنب هذا أو لا أنا أعلم طبعا أن هذا موجود ربما في بعض الدول دون بعض يعني بعض الدول ممن ربما يشاهدوننا الآن يعني ليس عندهم مثل هذا الشيء اجبار البنتي شيخ على ولد عمها ودخالها أحسنت هذا موجود أيضا صدقت هذا هذا ما يجوز لما جاءت فتاتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته تقول ابن أخيه ما حد زوجه قال أبي الله زوجت ابنتي له يا رسول الله أنا ليش يزوجني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتي رددت نكاحه أنا أفسخ النكاح الآن لأن النكاح باطل أنت غير موافقة إن شئتي رددت نكاحه الآن فقالت لا يا رسول الله بل أنا موافقة لكن أردت أن يعلم الآباء ألا سلطان لهم في تزوجي بناتي في المرأة العاقلة <تصفيق> أنا موافقة لكن مرة ثانية يتأدى بالباقون حتى مرة ثانية ما يأتي واحد يزوج بنت غصب عنها فالمقصود أنه ما يجوز أنه يلزمها والمشكلة يا أخي أن بعض الفتيات اليوم مع الأسف وأنا في حلقاتي ترى ما أريد أهيج الناس لكن طالبوا بحقوقكم يا أخي, يا أخي في رجل دخل في قضية هنا مع واحد من من المشايخ كنا يعني دخلنا لحلها عنده ثلاث بنات أصغرهن عمرها 25 وأكبرهن 33 فالرجل كل من جاء يخطب يطرده ما عندي بنات للزواج ما عندي هكذا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 فالوسايدات مبسوطات الآن أظن صار لها سبع سنوات القصة فالمقصود المشكلة بعض البنات ترضى بالخنوع والانكسار يا أختي في قضاعات في محاكم يعني إذا كانت في غير يعني المملكة العربية السعودية أو مثلا كانت في بلد ربما ما يكون القضاة يساعدون في مثل هذه المسائل عندك يعني من يحل المشكلة من أقوام يكون لهم تأثير عم خال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 والمسفار لما يبغى يسافر يتزوج له وحدة يقضي معاها شهر برا ثم إذا رجع الزواج السياحي هذا ايضا يسمى وغير ذلك حقيقة يعني احيانا قد يجد المتزوجون بمثل هذه الانواع يجدون مخرجا فقهيا لها المرأة تقول انا اتزوجك لكن في مزواج المسيار تقول لكني لا اشترط ان تعطيني نفقة ولا تبت معي ليلة وليلة أبد متى ما أردت أن تأثيني إلى آخر لكن المشكلة يا أخي أن صار فيها نوع من العبث بأعراض الفتيات وأصبح بعضهم أيضا لا يدقق في انتهائها من عدتها وربما تزوجت أربعة رجال أو خمسة خلال سنة واحدة حقيقة فلا تخرين عدتها وربما تزوج ثلاثة في وقت واحد ايه ف يعني هذه الأمور قد يكون أحيانا هناك مخرج لكلام الفقه فيها وقد يجدون أيضا أدلة يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده امرأة في السنح يعني في بعض عوالي المدينة العوالي يعني بعض المتنزهات أو البساتين التي حول المدينة وكان يذهب إليها في الأيام يعني كل ثلاثة أربعة أيام يذهب عندها ليلة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 لا <متحدث> إلا أنتم ما لأن متزوجين أنتم خلك عاقل <تصفيق> لا تجيب لنا مشاكل أبو مروان وأسأل الله تعالى أيضا أن يرزقكم أنتم أيها الأخوة الأخوات وأن يعني يعفى أو يعني ش يعفى شبابنا وفتياتنا بزوجات وأزواج صالحين وأن يكتب لنا وإياكم السعادة الدائمة أشكر لكم من صلاتكم وأشكر للشباب بزام الله أيضاً استماعهم معنا وأشكركم من مشاهدي قناة اقرأ وصلى الله وسلم وبركاته على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته